محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعالي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 وعاد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وموتنا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 قلوبه ودوائه وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا و الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها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 طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا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 دين طب القلوب ودواء اياب وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل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 دواءات وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا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 شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم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 ونور الأبصار وضيائها وعلاه وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلا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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاء ve san